بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق وصف. الى الله يقدم <تصفيق> عليه وسلم ما بعد قال محمد بن الله في شرحه فوره محذر الامه من اطرائه فغرهم ابليس باستجرائه فقال فوه زهره وارتكبوا ما قد نها عنه ولم يجتنبوا فترفرهم اي اكثر الامه بعد ما سمعوا الزواجر والنواهي ابليس لعنه الله واعاذنا منه باستجرائه اي بهواهيه اياهم واستدراجه لهم وادخالهم في الهلكات شيئا فشيئا كما فعل بالامم السابقه قوم نوح ومن بعدهم واتاهم على ما يهوون اما بغلو واما بجفاء لا يبالي ما اهلك العبد به سواء قصره على هو سواء قصره عن الصراط المستقيم. تمام هو ايه؟ ماشي تعالى اشرح له. قصره عن الصراط المستقيم وهون عليه امره حتى لا يدخله ولا يسلكه هون عليه مخالفته يعني او جوزه به حتى يتبع كبير الضلال او سبل الضلال فتفرق به عن سبيل حتى يتبع سبل الضلال فتفرق به أي السبل عن سبيله فالذين أبغضوا الرسل من الكتار وعاذوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة فزين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقائي فأنهم أي الرسل مثلهم بشر يأكلون واشربون وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان عبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم لذلك وتكون مقابلين لهما لهم الكبرياء في الارض وغير ذلك والذين صدقوا الرسل واتبعوهم اتى الكثير من خلوفهم الخلوف يعني اتباع على غير السنه وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي انزله الله عز وجل واتاهم بذلك في سوره محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسوله ولم يسلم من ذلك الا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطهم صراطهم المستقيم فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره بل استمسكوا به واعتصموا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله قال فخلفوهم اي كثير منهم واحسن يقل بدل اكثر الامه كثير من الامه فخلفوا تغرهم اي اكثر الامه عن غرا كثير منهم فخالفوه اي الذين استهواهم الشيطان خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلوء والإطراء وما لم يأذن به الله ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا منه ولا شيئا فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون يعني إذا حلفوا بالند صدقوا واذا حلف بالله كذب ونهى صلى الله عليه وسلم ان تقرن مشيئة العبد بمشيئة الرب مشيئة الله تعالى وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال يعني ليس على سبيل الاقتران بل اشد يجعلون مشيئة الشيخ والولي والميت والمقبور ثابتة على سبيل الاستقلال ويهتفون باسمه في الغدور والاصال ويسؤون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال بل يعتقد فيه الغلاة منهم ان بعض الاولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال اعوذ بالله ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى عباده الله وحده ودعائه وحده لا شريك له فدعوا مع الله ويرا حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل دعوا الرسول لطلب المدد وقضاء الحاجات مع انه اتى بان لا يعبد الا الله دعوه مع الله ونهى عن اتخاذ القبول مساجد وهؤلاء يعقوقون عليها ويصلون عليها وإليها بل ولها يصلون لها يصل إليها أن يجعلها قبلة يصل لها يعني عبدها ولها بل ولها من دون الله عز وجل وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك والرافضة خصوصا عندهم من ذلك أكبر القبر فالرافضة عندهم من ذلك الغلو الفظيع والتفضيل لمشاهدي او يعني ائمه اهل البيت على الكعبه المصرفه والمسجد النبوي يقول ونها ان ترصص القبور او يبنى عليها وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها وحبسوا عليها العقارات وغيرها واوقفوها فزاروا لها النذور والقروبات وكم عباده اليها دون الله تركوها ونهى عن بناء المساجد عليها على القبور ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب وهؤلاء قد بنوا عليها فراوها من اكبر خطناتهم وما بينهم وبين بنائهم عليها الا موت اهلها ما بينهم وبين بنائهم على القبور الا ان يموت الرجل فيهم فيبني على يقيمون على قبره مسردا يصب مولدا بعد ذلك او او حلم يتمثل لهم الشيطان فيه او خيال او سماع صوت فيسارعون الى ذلك اسرع من مسارعه اهل الدين الى الكتاب والسنه ونهى عن ايقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على تسريجها ويجرون عليها من الشموع والقناديل ما لم يدعوه في مسائل الله وكأنما نذبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك يقول كأنه باللعنة دعاهم نعوذ رعا هذا التهزأ بهم يقول وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قضور الصالحين أو من يظنونهم صالحين فسافة الأيام والأسابيع والشهور ويرون ارتكاب ذلك المنهي من اعظم القربات ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها عيدا وهؤلاء قد اتخذوها اعياذا ومعابد لا بل معبودات من دون الله عز وجل ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا وصنفوا فيه منتك حج المشاهد وحجوا اليها اكثر مما يحج الى بيت الله الحرام الحمد لله ان هذا قد دال من اكثر بلد المسلمين أعني أن الحج أكثر من حج بيت الله الحرام الحمد لله ليس كذلك حج إلى بيت الله الحرام أكثر بفضل الله وأن كان لا يزال موجودا من يقصد هذه المشاهد لكن صاروا لا يسمونها حج المشاهد وصار لا يجرؤ منهم أحد أن يفضلها على حج بيت الله يقول بل رأوها أولى بالحج منهم ورأوا من أخل بشيء من مناتيكها أعظم جرما من من أخل بشيء من مناتيك الحج حتى ان منهم حتى ان من كان منهم قد حج 10 مرات او اكثر مبايع من شهد احد المشاهد ان يعاوضه بجميع هدبه لتلك الزياره فيمتنع اشد الامتناع يعني يقول له تاخد ثواب الحجه بتاعتي وتديني ثواب ال10 حجه بتاعتي تديني ثواب الزياره بتاعتك للوالي الفلان يقول له لا ما اخدش انا ال10 حجه بتاعتك ولا اديك ثواب انا ثواب زياره اكتر والله اكبر فيمتنوا أشد الانتناع ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائب الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تطون كما أطرت النصارى ابن مريم فهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر أعظم من إطراء النصارى ابن مريم بل جعلوه هو الرب على تبيع الاتقلش يعني من بعض يعني الكفره احيانا والمنافقين الذنابقه الذين اقوالهم كلها في الكفر والضلال يعني تجد بعض موارد النصارى وبعض موارد اليهود يحضرها كثير من من ينتمي للاسلام اقول لك مورد مارجلد ده في غيط العنب بيحضروا اعداد من المسلمين كثيره ابو حصيره اليهودي ها لما لاغوش ده لا قال لك ده من الاثار الثابته من الاثار القديمه المصريه من مجتمع اليهود تبعنا احنا قالوا ان ملهوش دعوه هما في الاثار انها تكون وثنيه ولا اسلاميه ولا قبطيه كله اثر ولا بدهن استغلالها سياحيا هيعملوا لها فيلم بعد كده ابو حصيره ده يعملوا له شغلانه زي الموارد الثانيه ده بيقول لك لحمايته وهما ده ضموا له وزاره البتاع ده للاثار القديمه لحمايته وقال صلى الله عليه وسلم لا تضروني كما اطاعت النصارى بمريم وهؤلاء قد اطروا من هو دونه من امته بكثير قال وقال وهو قال صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغث بالله قلنا في ضعف تمضي وهؤلاء قد استغاثوا باغير الله سرا وجهرا وهتفوا باسم غير الله في الرائي والضراء والشده والرخاء واخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل وصرفوا اليهم ذل العباده من النظرات والنذر والنسك والطواف وغير ذلك وقد انكر صلى الله عليه وسلم على من قال لولا الله وفلان فكيف من يقول يا فلان ما لي بك فيقول قد استغفرت الله فلم يغفر من قد استغفرت فلانا فأغفرني هذا هو هذا من الشرك البين ولا تستبعدوا هذا هذا الكلام بالفعل يعني كان موجودا وربما لا يزال في بعض الغلاة ولا يقول الى عهد قريب كان هناك من يعني يعرض عليه حبيب الله فيقول هذا لا ياتي بالحق وام الشيخ الفلاني فهو الذي ياتي بالحق مثل هذه الكلمه قال انه لا يعصي لها في المسجد الحرام ولا يقدر على مخالفه شيء مما ينسبونه الى ولي من الاكاذيب المختلقه والحكايات الملفقه وترى اكثر متاد ل لله المبنيه للصلوات معطله حثا ومعنى وفيها من الاذبال والكناسات والاوساخ ما لا يعض ولا يحصى فاذا تيت قباب المقابر والمساجد المبنيه عليها اما المساجد المبنيه عليها رايت بها من الزينه والزخارف والاعطار والزبرقه والستور منقشه المعلمه المرصعه والابواب المخصصه المحكمه ولها من السدنه والخدام ما لم تذيده في بيت الله الحرام الحمد لله ليث كذلك ذلك يقول والداخل اليها والخارج منها من الزوار ما لا تحتويهم الاقلام وعليها من الكثير الدرايات والاعلام ما لو قست ما نستغنى به كثير من الفقراء والارامل والايتام فما ظنك بالوقوف المحبته عليها والاموال المجبيه والم... والاموال المجبيه اليها من الثمار والنقود والانعام فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فاي فاقره على الدين اصعب من هذه الجعائل الافعال وهل جنى الأخوابث على الدين أعظم من هذا الضراب فهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء جهال فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد فالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كثرا من هؤلاء الملاحين ثم الغلا منهم يعني يقول وليس أولئك بحق منهم بالعذاب الشديد وليس هؤلاء المشتكون خيرا من أولئك ولا براءة لهم من ذلك الوعيد ولكن الله يمهل ولا يهمل وما باطثوه من الظالمين ببعيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قال فانظر إليهم قد غلوا وجادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآدر والأحجار التي يما في هذه العصارين قلوا فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى آمالهم قد غلوا في أهل قبور الغلو والمفرق الذينهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم وزادوا عما حذرهم عنه الرسول ورفعوا بناءها أي بناء القبور المنهي عنه فالمنهي عن مجرده قليله وكثيره منهي عن بناء مطلقا فهم رفعوا البناء وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص فجر الملونة والآجر اللبن المحرفة والاحجار المنقوشه المزخرفه التي يما يعني بزياده في هذه الاعصار القريبه بعد ظهور دوله العبيديين لما دوله من يعرفون عند الناتب الفاطميين ورثتهم الى ابيهم بني عبيد القداخ اولى بالنسبه الى فاطمه وهي منهم بريئه نسبا ومذهبا ودينا يقول الذي قال فيه الذين قال فيهم اهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض لكلمه الامام الغزالي رحمه الله قال باطن ظاهرهم الرفض يظهرون انهم رافضه وهم في الحقيقه اسوء من الرافضه ليسوا رافضه الرافضه عندهم اصول الدين في الجمله يشهدون أن لا اله الا الله و محمد رسول الله وعندهم صلاه الخمس وصوم رمضان والحج والزكاه واما هؤلاء فمتخللونها بالكليه وإن كان الغلو قد أتى من خلال الرافض لكن هؤلاء الباطنية وعبيديين شر من الرافض يقول فاعتنوا ببناء القباب على الكبور وزخرفتها وتشهيدها وجعلها مشاهد ونادوا النات إلى زيارتها وأتوا بذلك باسم المحبة أهل البيت فغلت النهاردة بقايا هذه الطائفة من طائف الإسماعيلية البهرة فيأتي سلطانهم وما زالت الاموال تاتي بعد ذلك تاتون كل عام يبحثوا عن مسجد من المساجد المنسوبه الى اهل البيت ويغطون القباب فيها احيانا الفضه واحيانا الذهب واحيانا يشيدون البناء ويفخرون المساجد المبنيه المنسوبه الى اهل البيت ويتتبعون هذه المساجد راجل بيجي من الهند ويستقبل بدرجه رئيس وزراء لانه زعيم الطائفه طائفة في العالمية طائفة البهرة طائفة موجودة مركزهم في الهند والرجل بتاعه السلطان البهرة ده يستقبل كان آمس لذلك كان آمس لذلك كان آمس لذلك يتغيب نفسه ولذلك عندما ييجي في مصر كان يتغيب نفسه أحملوه هم دلوقتي لكن ما زال يأتي ويجي هنا يجي عند المرسة بالعباس وارضو اهتم بصرف مصاليف كبيرة جدا في تنظيف أو في تهيئة المكان وأصلا هم كثير جدا منهم جاء من الغرب فالك أبو ده بلد من من بلاد الحسن الحسن هناك استقر من طريقة واحدة تلميذ ابن عطاء الله في في في في هذا المكان إن تعليم مثل هذه فيما الموضوع ده بيحتضر في في لدى ಹಾಗೆ يعني الموضوع ده اصبح عامه الناس كملت مرحله من المراحل ان كل يعني من له ادنى درجه من التعليم يعني يستغرق مثل هذه الاعتقادات لكن يجد يعني البديل للصحوه الاسلاميه من خلال الصوفيه اصبح ينتشر في طبقات كثيره من طبقات المجتمع وخصوصا الجهله المرحطين فيقول لهم نعمل رحله لزياره المورد الفلاني وخصوصا في النساء فتشد لحلب الفعل و انا اعرف يعني بعض سيدات المجتمع كما يسمونهم تقوم برحله مع مثيلاتها الى الحسين وتامرهم او شرعت لهم مثيلاتها من الجاهلات بان ما اتفوض المحرم كان توبيس فاخر جدا والذهاب الى هناك مع انهم اذا طول السكه يقولوا لبيك اللهم لبيك هذا مثل ما يفعل النساء الذهيون الى الحج والتقليد في ذلك عظيم جدا واقول ان تاسيس العمل ده بقول ان هو مع انه هو بيحتضر ان في محاولات لابقائه هكذا واحياء كل القضايا البدعيه في نصوص الناس تجد الصوفيه والاشعريه محاوله احياها عبر انا يعني مراكزه متعدده وخصوصا الامر النسائي يعني يشهد غلوا شديدا فيه والاوراد البدائيه المتضمنه للفاظ الشرقيه ما زالت تنشر على الناس من العجب الامور ان الواحد انا اراجع ويعني اطلب من كل اخ له اولادته من الدراسه ان يراجعوا ما يدرس الاولاد في الدراسات الاجتماعيه مثلا في السنه الرابعه انا ده اللي انا شفته ان بتاع, بتاع الاولاد ان هو جميع معالم دراسات الدراسات الاجتماعيه انا معناها دول معالم البلد السياحيه أو المعلم البارزة في البلد من الشخصيات الأتاثية طبعا كل محافظة لازم يحط فيها إلى جانب يا سياثي يا خنان يا واري أوشيخ فمن الموجودين من أبرز المعلم أو من أبرز الشخصيات في محافظة الإسكندرية الإسكندر هو واحد شخصيات سياثية أيام من الإنجليز مش عارب نتيت اسمه والمور أبو العباس الموسي سيدي أبو العباس الموسي وكل محافظه من المحافظات يعني قنا او سيدي او الحسن الشاذلي كل محافظه من محافظاتها حاطين فيها ايه حاطين فيها الوالي وان ده ابرز المعالم في البلد منطقه سيدي احمد البدوي كلهم ولاد يقولوا ايه سيدي احمد البدوي عشان الاولاد وهم من اول كده يحفظوا ايه المقامات العاليه لامثال هؤلاء وده امر فعلا ما عند ده بيقول لاي واحد بيتعلم بيحتضر هو الناس اصلا يعني يعني عايز اقول تاركه للدين بالكليه لكن عايزين نقول لهم لما يكونوا عايزين يتدينوا تروحوا تديانوا عند دول لو عايزين دين لو مش عايزين دين خليكم بقى في الايه في اللي انتم فيه ولا اعوذ بالله والشهوات المفتوحه على مصراعيها لكن الحاجات الاساسيه في يعني بلدي هي القبور ابرز مثلا ما اعرفش بقى اني بلد ما فيهاش شعاره في المنصوره جون الامام الشعريه الامام الشعراوي وبقى اصبح خلاص بقى من المعالم الاساسيه له قبره له ولد الشيخ الشعراوي عشان كده لما بيقول بينهم وليس بينه وبين بني عليه الا موت هذا الشخص فعلا ما جاء الشعراوي رئيس مصر من ايه من 30 ما كانش 30 ومعدنك خلاص بقى مولد مستقر ومقام وزاره نسال الله العظيم فالامر ده فعلا بينبهنا الى مدى خطوره هذا الباب ان الباب ده ما نفتكرش انه انتهى او ان البعض بيقول ده خلاص ده شرك ثابت ينبغي ان نهمله او هو القضيه بالنسبه له مضمحه تلقائيا هذا الامر ليس كذلك بل الامر ده بيدفع دفعا بقوه مؤثره عظيمه كان زمان ايام الانجليز يقولوا ان هم بيقيسوا مدى تعلم وفهم وتقدم الشعب المصري بعدد زوار الاستاد البلوي كل ما يلاقوه كتير كل ما اطمنوا يعني ده تناقض بعكس يعني عدد زوار الناس دول كتير يبقى في اطمئنان على جهل هذا الشعب واستراره في ذلك وذلك كان يعني هناك اقتران دائم بين الاحتلال وبين هذه الطرق الغاليه الانجليز اصلا ولما يغلبهم يطلقوا واحد يعملوا له يعملوا ولي او نبي من الانبياء وجربوا ذلك مرات جربوه في ايران وجربوه في في باكستان والهند يعني غلام قدياني ده معروف انه عميل الانجليز وكذا البهاء يعني اليهود هم الذين يعني اظن ذلك قبر البهاء في حيفا هو قبلة الطائفة البهائية ومراكزهم اصلا في الغرب في شيكاغو اكبر تجمع للطائفة البهائية الطائفه كل دول غناء من غناء يعني بعض اكثرهم طبعا بالنسبه للبهائي والقدماء ناس كفار لكن الاحتلال الغربي ولع بهذه المساله وترسخت في نفوس الناس ليتمكن من السيطره على العقول والقلوب ولا يوجد نوع من الاعتراض وكثيرا ما نادى الطرق الصوفيه بطاعه الانجليين في الهند كثيرا جدا وفي غيرها لانه ملت الامور ولانهم يعني قدر الذي انضاه الله عز وجل على الامه فلا بد من الامتثال والاستسلام للقدر وهذا هو بعين انواع الضلال والشرك وليست ببعيد ان بعض يعني المشايخ قال لبعض الطغاة انت قدرونا ونحن قدروك ولا اعوذ بالله ويوهم بذلك انه لابد من الامتثال لهذا القدر والخضوع له تاسيسا لقضيه يعني الغلوبه بهذه الطريقه فهناك يعني ارتباط اكيد ما بين الاعداء وما بين هذه المناهج المنحرفه والشرقيه والضلال البين في هذه الطرق ولا اعوذ بالله و يعني هم يعني يترفعون عن جهاد اداء الله سبحانه وتعالى من الكفار بذع يعني بذع من انهم مشغولون بالجهاد الاكبر جهاد النفوس و يعني حصل من جرء ذلك انواع الفتن والمفاسد ما هو معلوم بل نستطيع ان نجزم باذن الله تعالى ان ما جرى للمسلمين من اختلال البلاد الاسلاميه يعني من قبل الدول الغربيه الا بسبب انتشار هذه الطرق والمذاهب المنحرفه البدائيه والشرقيه ولا يعلم الله بل انهيار الخلافه العثمانيه او الدوله العثمانيه لم يكن يعني بسبب اعظم من انتشار خرافات الصوفيه والغلو في القباب والقبور حتى كانت دعوه التوحيد التي دعا ايمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ادراه يعني دعوه عندهم مثل دعوه الخوارج ودعوه تقتضي الهدم والمحاربه بكل قوه واستطاعوا بالفعل ان ياخذوا على الدوله التي افتتها الدعوه في اول مهديها بعد موت الشيخ مباشره على يعني على ايدي ابراهيم باشا ابن محمد علي بسبب يعني الجهل العظيم وبسبب الاكاذيب التي نشروها عن دعوه الشيخ وقبول الناس في ذلك مع ورود الاستعداد للغلوب منهم في كل الامور قال واتوا بذلك اهتموا ببناء القباب لهم العبيديين يعني اهتموا ببناء القباب على القبور ورافتها وتشييدها وجعلها مشاهد وندب الناس الى زيارتها واتوا بذلك باسم محبه اهل البيت وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعه زاد فيها واحدث اكثر مما احدث من قبله حتى اتخذوها مسردا ومعادا الى ان عبدت من دون الله وسالوا منها ما لا يقدر عليه الا الله وفعلوا بها ما يفعل اهل الاوثان باوثانهم وزادوا كثيرا فضلوا ان سواء السبيل واضل من قدروا على اضلاله جيلا بعد جيل ولم يبق من الدين عندهم الا اسمه ولا من الكتاب والسنه لديهم الا لفظه وركنه ولكن الارض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعه الحنيفيه ومنبه على ما يخل بها او يناقضها من البدع الشيطانيه ولا تزال طائفه من هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهره لا يضرهم من خالفهم او خذ لهم حتى في امر الله تعالى وهم على ذلك والله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ قالوا يرقدير عليها اوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الاعلام والرايات وافتتنوا بالاعظم الرفاه للاعظم الرفاه افتتنوا افتتنوا بالأعظم جمع الرفاق بل نحروا في سوحها جمع ساحة أن حائر فيعل أولي التسييب والبحائر والتمس الحاجات من موتاهم واتقذوا إلههم هواهم يقول ولي القناديل من الشمع وغيرها عليهم عليها أي على القبور وفي خبابها أو قد تعرضا للعنة للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك اي يقول لعن الله زوارات القبور والمتخرين عليها المسارد والسرود وكم فيما قلت في, في سنن دهري الجزء الاول صحيح بالشواهد فاوقفوا لتسريحها الوقوف الكثير وجعلوا عليها سدنه وقداما معدين لايقادها ووير للستار ان طفي مصباح قبر الشيخ وكم لواء فوقها قد عقدوا عظيما لها وتألها ورغبة ورهبة ونصب عليها الأعلام والرأيات لا سيما يوم إيدها لأنهم قد اتقدوا لكل قبر إيدا أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاص البلاد وأدناها كما أن حج أو معرفة مخالفة منه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر إيدا فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعياده ومن فاته ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير وفي ذلك الع... العيد تنصب الزينه الباهره وتدق الطبول والاعواد ويرتمي الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم قد تعطر كلهم من الجنتين لأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد وتجلب الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأعمام وخرجات خرج على ذي مال مستمر وغيرها مما علم الله تعالى انه لا يبتغى بها وجهه ولم ينفق في مرضاته برحم وصحبه ايام مولد الرسول البدوي ده فعلا حمص جبال من الحمص كانوا اخوه في اول يعني من حوالي 20 سنه كانوا بيقولوا على مولد الزرقاني دكتور تقروا عليها بكده بتاع كرموز ده المسجل خاطر في الاداب بيقولوا الشوربه بيعملوها بالحنفيات اازانات ضخمه جدا مليئه بالشوربه واللحمه طول ايام المولد وراتونه من الم... من كل البلاد وتصبح ذبائح هناك وفرصه لقطعان فضلا عن فرصه المخدرات بقى وايضا عن ال... الرقابه وهم يفخمونا جدا دي الموارد عشان يفتخروا بالكذب والباطل يقولوا مولد الستان البدوي بيحضروا 2 مليون واحد كذب طبعا البلد كلها ما تستحملش مليون زياده عليه لكن ممكن يوصل طبعا بتبقى مليئه جدا قلنا 500000 واحد ليس بمبالغه ان مولد البدوي طبعا اعظم مواليد جمهوريه مصر العربيه انجز العدد يا رينوري البسوقي يحضروا ممكن نص مليون انت و يعني البلد من اولها الى اخرها مفترشه بالرجال والنساء والخيام من اولها الى اخرها وجميع المواصلات مسدوده مكتمله وما زال هذا الامر موجودا لكن ما شاء الله عز وجل الامر الهبه ووزيره وافتتنوا في دينهم بالاعور والرفات النخره يعني البالية فعمدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وعيوذان بل نحر في سوحها أي في أفنية القبور النحائر من الإبل والبقر والغنم إذا نابه أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك وأكثرهم يسميها للقبر من حين تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم ولا يدوز عندهم تغييرها ولا تبجيرها ولا خصيها ولا وجاؤها لا يذهب شيء من دمها إذ ذاك عندهم نقص فيها وبخ فعل اولى التثليب والبحائر اي كفعل مشركي الجاهليه من العرب وغيرهم في تثليبهم مستوائد وتبخير البحائر وجعل وجعل الحامل كما قدمنا عنهم ذلك وسوطا في موضعه غير ان اولئك سموهم الهه وشفاعات وتموا مثل هذا الفعل بهم عبادا وهؤلاء سموهم ثابتا واولياء وثم دعاؤهم اياه تبركا وتوسلا فإلههما مشرك في فعله بالله عز وجل وهؤلاء اعظم شركا واشد لانه يشركون في الرخاء وفي الشده بل هم في الشده اكثر شركا واشد تعلقا بهم من حاله الرخاء طبعا احنا قلنا نفرق بينهما في رغم ذلك رغم الخطيب قال الا ان هذا من جهه النوع اما من جهه التعيين فلاجل انه لم يسميها عباده ولم يسميه اله لا بد من اقامه الحجه على الشخص حتى يعلم صراحه مناقضه ما يفعله او يقول لا اله الا الله فاذا اصر بعد قيام الحجه فهو اشد شركا نوعا وعينا يقول واما موسيقى الجاهليه الاولى فيشركون من الرخاء ويقصرون الله في الشده كما اخبرنا الله عنهم بقوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذوهم الشكر وغيرها من ايات يقول والتمس الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم من جلب الفير ودفع الشر واتفذوا إلههم هواهم وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع المعاصي الله وهو الذي كلما هوى أمرا أتاه من هو الذي اتخذ إله هوى هو الذي كلما هوى أمرا أتاه يعني ولو كان كفرا ولو كان شركا وعلامة أن يقال للإنسان أنه اتخذ إله هوى أنه يطيع هواه في الكفر والشرك يقول ولم يأتيه الشيطان من غير باب الهوى ولم يصطد أحدا بغير شبكته لأن الهوى يؤمي عن الحق ويضل عن التبين اتباعه وهو سبب الشقاء كما أن التزام الشريعة باطنا وطاهرا سبب السعادة فهما ضدان لا يجتمعان ولا يكون الحكم إلا رواحد منهما لأن الشريعة تدل على مرضاة الله وتأمر بها وتحذر من مصاغ الله وتنهى عنها والهوى بضد ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفه الجنه المكاره يعني لمقالفة أسبابها من الأعمال الصريحة للهوى وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصر للهوى فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ويل لمن قدم هواه على ذلك لقد هلك قال قد صادهم إبليس في ففاقه بل بعضهم قد صار من أفراقه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان قد صدهم من الاستياذ بل من محاولة مطاوع إن استاد لأن التاء التي في الوطن هي لمعنى الطلب وأما حرفوها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه يعني استياب يعني الطلب الصيد أما صاده بالفعل بقى التاء حرفت يبقى وصل إلى مطلوب صاده بالفعل مطاوع دي كهذا مش جيد مطاوع دي هو الكلام نفهو أنه هو هم استجابوله يعني أنه هم مشنوع باستاده هم ينفيره منه بل هو إيه يطوقونه على ذلك يقول قد تضهم ابليس في, في خاقيه لكن نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة الطاعه فاول ما زين لقوم نوح العقوب على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيقتفون اثرهم فيها ولم يذل بهم حتى عملوها كما قدمنا وكذلك فعل بتفاهه هذه الامه اول ما اشرع عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبه الاولياء ثم بالعكوف عليها وعباده الله عز وجل عندها تبركا وتماوما بتلك البقاع التي فضلت بهم اذ دفنوا فيها ثم بعباده امقتهم دون الله عز وجل ثم استرسلوا في تلك العباده شيئا فشيئا الى ان اثبتوا للمخلوق صفات الربوبيه فان تصرف فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فصار الامر كما ترى في جميع الاقطار وفي كل القرى والامصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من عصور بل بعضهم قد صار من افراخه المساعدين له الداعين الى ما دعى اليه كذبه ليكونوا من اصحاب الثغر يدعو الى عباده الاوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس وباللسان فمن دعايتهم الى ذلك من دعايتهم الى ذلك انهم يجمعون انواع من المطالب ويدخلونها القبر الى القبه المبنيه عليه في سرداب معد تحتها فاذا اتى فاذا اتى اليه المجهول المفتون ووقف على الحاجب فان لم يكن له مطلوب معين قال له ادخل يدك فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعده الى غيره فان خرج في يده تراب فحارت حارت يعني ايه بتعرف الحرد في الارض وان خرج قطن فحائك حائك اللي هو ايه خياط وان خرج فحم او نحوه بحداد او صائغ وان خرج اله حجام فحجام وان خرج كذا فهو كذا على قواعدهم يعرفونها ومخرق لهم يؤلفونها وان كان له مطلوب معين قال له تريد من الشيخ ماذا تريد يا ابن قال اريد كذا وكذا فان كان ذلك يرد فيها ادخل ادخل القب وقا والا قال ارجع الان وموعدك الوقت الفلاني فان الشيخ الان مشغول او نحو ذلك من اعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ فلا يكرر الطلب ادبا معه فلا ياتي في المره الثانيه الا وقد استعد له المطلوب فاذا جاء هذا هذا خرج فيه ذلك المطلوب فحينا اذا خرج لنادي شيء لله يا شيخ فلان وكلما ورد احدا اراه ذلك وقال هذا من كرامات الشيخ فلان وعطايا فيجمعون من اموال الناس بهذه الخياله والشعوذه ما لا يحصى ولكنهم لم يحتالوا لاخذ اموال الناس تحدث بل احتالوا لسلب دينهم واخرجوه من دائره الاسلام الى دائره الكفر ولكن هذا خاص بقبور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالامانه والديانه بل اي قبر تمثل فيه الشيطان او حكيت له حكايه او رؤيت له رؤيا صدقا كانت او كذبا فقد استحق عندهم ان يبنى عليه القباب ويعكف عنده وينذر له ويذبح عليه ويستشفى به المرضى ويشفى به المرضى ويستنذر به الغيب ويستغاث به في الشدائد ويسال منه قضاء الحوائج ويخاف ويرجا ويستفد مددا من دون الله عز وجل وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون والمرحدون الهو كبيرا الله اكبر لو رايت على القبور وقوفهم صباحا وبالامسائي والله اكبر لو ترى اعيادهم جمع الرجال معا وجمع النساء والله اكبر لو رايت مساردا بنيت على الموت باي بناء قد زخرفت بحجارات منقوشة بالشيد قد ضربت مع الاعلاء ورؤوسها قد زينت باهلتهم من انفس المنقوش دون مراء قد اسرجت ولكم على تسريجها ولا كم ولا كم على تسريجها وقف الشموع لها باي اداء قد اسرجت ولا كم على تسريجها وقف الشموع لها باي اداء كم سدين قد وكل وقد وكلوه بشانها طيبا وتنظيفا وشان ضياء ويل له لو قد خل ببعض ذا ماذا يقاسي من ضروب بلاء ولا كم عليها رايه قد نشرت الوانها سلبت لقلب الراء وكرائم الانعام تنحر سوقها من دوره يؤتى بها لوفائي لم يفيد رب السماء بدعوه بل القبور تجاوبوا بنداء يدعونه في في كشف كل ملمه في الجهر قد هتف وفي الاخفاء ويعظمونهم بكل عباده يا صاحي يا صاحبي يعني في السراء والضراء وتراه بالرحمن يحيق كاذبا وصفاته العليا وبالاسماء لكنه لا يستطيع الخلف بالمقبور اذا لم يكن ببرائي يعني اذا لم يكن بريء العهد يعني صادقا زادوا على شرك الذين اليهم بعث الرسول باصدق الانباء صلى الله عليه وسلم ير يخلصون لذا القروب وهؤلاء فشركهم في شده ورخاء بل في الشدائد شركهم أضعاف ما قد أضعاف ما قد أشركوا في حالة الرخاء فتراه ينذر في الرخائب ببدانة وببدنتين لدى اشتداد بلاء وجميع ما يأتيه في سر ما يأتيه في سرائه فله به الأضعاف في الدرائق والله ما ذكر اللاين مثلها من بعض اهل الشرع الغرائي حتى اذا ما هجا ريع عدوهم سبب الدخول وسلم الاغواء طمع العدو بهم لنيل مراده منهم فغر القوم باستجداء لما اتوا ظن بالوحيين لكن احتنوه بذكر في الاعداء لم يهتدوا بالنص قط بل اقتفوا اراء من قد كان عنها نائي نبذوا الكتاب فلم يقيموا نصه اذ كان ميليهم الى الاهواء وعباده وعباده الاوثان قد صارت لهم دينا تعالى الله عن شركاء وترائق البدع المضلله المضلتي صيروا سبلا ما كان للمله التمحاء يا رب ثبتنا على دين الهدى وعلى سلوك طريقه البيضاء وارض بتوفيق اليها مناء ممن قد استهوى اول الاغواء يا ربنا فكشف غطاء قلوبنا بالنور اخرجنا من الظلمات واصدق بنا نهج النجاة ونجنا من حيرة وضلالة عمياء واجعل كتابك يا كريم امامنا يا كريم وامامنا ورسولك المقدام للحنفاء وانصر على الاعداء حزبك انهم قبضتهم فتن من الاعداء راموا بنا السوء بسوء مكايد فقصهم يا ربي للاسوء وردد الاله كيدهم في بيدهم وأبدهم بيدا عن البيداء أظهر على أديان دينك جهرة وشعاره فارفع بدون خفائه واجعل لوجهك خلصا أعمالنا بعبادة وولاية وبراء أخ جزاء الله خيرا أن يقول أن مولد الزجاج البدو يتناقص مولد البدو يتناقص بشكل مرفوض جدا حيث أنه سأشكل في طمطة جزاكم الله خيرا حديث دعوا وردكم بالصدقه ليس صحيح ولكن المعنى حسن وهو ان الانسان اذا فعل الطاعات كشف الله به الكربات الشيخ الشرم وغيره كان اذا ذكر ما تذكره الارجاء الاسلاميه انه لا يوجد طرف مسجل لمناعه القبور كان يقولهم ان احتجوا عليهم ورود قبري ابي بكر وعمر في المسجد النبوي احنا تكلمنا من قبل على هذه الشبهه عند باب انه يقصد يكون مستند في كتاب التوحيد فل يراجع ذلك وخلاصته ان هذا اولا خارج المسجد والمسجد تقع من حول القبر وهذه خصوصيه لهذه لهذه الحجر لا يوجد توسعه مسار تحول حول القبور حتى لو احتاج الى ذلك لان هناك تعه في غيرها اما هذا المسجد فالتوسعه حول القبور الثلاثه كانت ضروره الحكم في رجل يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول كل فتاوى الباز تحرق بالج فهو بالمناسبة صوفي هذين من قولها قناة بسهل فترة الشيخ بنباد لأن من نام وضبط منبه العمل تاركاً الفجر فهو كافر لأنه متعمل هو لحلق الجزء غضب عنه الشيخ محمد عبدالله هاب رحمه الله في رسله الحسنة في أهل الإقلام والإيمان في الأمة لن تمحوها مثل هذه الأحقاد وأنواع الحسن وكاد الشيخ بنباد رحمه الله يعني كما قال لنا محمد دوننا ودونكم الجنائم جنازه الشيخ ابن باز حضرها 2 مليون انسان من المسلمين دي حاجه امر عظيم جدا يعني كان مسجد الحرام يوم جنازته كالحج والزياده فدي من يعني فضائله بلا شك وما هماش بقى زي بتوع تحصلني لا كلهم مصليين الحمد لله ولا بتوع عبد الناصر مثلا لقيت 2 1 2 مليون واحد مصلي بفضل الله تعالى ملؤ كل قطاع مكه هذا من يعني من اثار الولايه والله اعلى اعلى ونشر الله به يعني التوحيد في المشارق والمغارب رحمنا الله اغفر وضحك ومش حي يعني هو اللي هيموت وينتهي ولا اسمه يذكر ولا يعرف هل المقصود بالكلام ده غلات فرقه معينه لا احنا لكن نقصد لما نتكلم مثلا في باب الشيعة فنقول غلاة الرافضة لما نقول في الصوفية غلاة الصوفية يعني اللي هم بيقللوا هذه الاي الاوثان يعتقدوا فيها صفات الالوهيه فعلا واعوذ بالله الباغضه وغلاة الباغضه الذين يقولون الا للباغ فاحنا كل طائفه بدعيه فيها غلا غلو في ايه في الباب الذي ممكنه فالقتل النفس يعد كبيره لغفر صاحبها ولو حتى كفر اصغر لا استاذ الكفر الاصغر وارد وارد الكفر قد ما كفر اصغر وارد لانه ورد فيه خريده مقدمه فيها ابدا اما انها كبيره ولا يغفر صاحبها في النار ما لم يأتوا على الكفر الاكبر فنعم بلا نزاع يعني إذا مات هذا المنتحر موحدا عنده أصل لا إله إلا الله فقد اتكب كبير من كبير يستحق العقاب الشديد لكن لا يقلد في النار عند أهل السنة يوم نحط المستمر والنهي عن سب الدهر يوم النحط الذي هو الشر على هؤلاء القول وليس هذا وصف للزمان جملة بل هذا يوم نصر الله فيه أنبياء لكن قال في يوم نحط المستمر يعني عليهم في مثل مستمر هذه الهيئه دي قرينه توضح هذا دي هذا المعنى ان النحت ده مستمر يعني ان هم الان يعذبون العذاب والشر استمر بهم فهم الان في عذاب ف وليس ان ذلك اذكر دي مستمره مثلا او ان الارض نفسها فيها يعني شر مستقر في ذلك لكن هذا الامر عليهم هم يعني اذا يوم نحت مستمر ومشر عليهم يا اللهم اجز عليهم او اللهم اجعل يدين عليهم كثير يوسف في القحط والبلاء والشرر واستور عليهم يا رب العالمين مثل هذا الامر لا راءت به ولكن مما للدري عليهم القرينه كلمه مستمر وهو معلوم ان الريء انقضت ولكن ما الذي استمر عليهم العذاب والسوء والشر المداومه على ذات قبور في اليدين من البدع باين ان الملابس النساء المتبرجات لا يجوز عله تحريم ايداع الاموال في البنوك بفائده وهو انها ربه باصريح يرون يسمونها غير ذلك ليس كذلك يقولون ذلك قرض بفائده هو قرض بفائده هم يسمونها وصفها الشرعي والقانوني ان هذا قرض بفائده قرض جر منفعه قرض بزياده فهو الربا بعينه ثم انهم ياتون بهذه الاموال من اقراض الناس بالربا فمش مشروع ولا مش مشروع لا البنوك ما بتعملش مشاريع اساسا معظم كل اعمالها ائتمانات اجتماع ائتمان اللي هو تسليف المال يسلف المشروع قليل جدا من البنوك اللي بتعمل شركات او جزء راس مال بقليل من اللي بتعمل دي شركات ولكن اكثر هذه الامور عباره عن اقراض للمشاريع حكما يقول انه يذهب الى ضريح لقراءه الفاتحه والدعاء لغيره الشخصي تقول له هل تنكر ما تراه من منكرات هل تنكر رفع البناء وورود الضريح مفتي ام انك تقرا الفاتحه ثم لماذا تخص الفاتحه نعم تذهب للدعاء امر لا بأس به لكن ورود المنكرات هل تنكرها ان انكرتها يعني منعت من يئتم من الذهاب اسر وعضربت وربما قتلت في بلد فمثل هذا يعني نوع من الخداع انت ترى من يشرف بان انت ترى صندوق النذور معلقا انت ترى الشطور والابواب مقاده وترى من يطوف هذه القبور ثم تقول بعد ذلك انا اذهب فقط لقراءه الفاتحه صلى في مسجد بها قبور مثل ابي العباس والحسين ولم يكن يعرف النهي عن الصلاه فيها هل لقيت القصصروت الصحيح انه لا يعيدها طالما كان لا يعلم الناس ولم يتعمد التبرك بالصلاة